50 languages 72 <im Hebrew> يجب يلزم اجد ان ابعث يجب ان ارسل المكتوب يجب أن ارسل المكتوب اجد ادفع الفندق يجب ان ادفع للفندق يجب أن ادفع للفندق تاس د ليفا يجب أن تستيقظ مبكرا يجب أن تستيقظ مبكرا اس <تصفيق> د يجب ان تشتغل كثيرا يجب أن تشتغل كثيرا اس د اري바 يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب ان تكون دقيقا في المواعيد ell ha de posar benzina. Iajibu an yu'abbi el tanca. Iajib an yu'abbi el tanca. Ell ha de reparar el cotxe. Iajibu an yusliha el seyara. Iajib an yusallih el seyara. Ell ha de rentar el cotxe. Iajibu an yasir el seyara. يجب أن يغسل السيارة. ella ha de يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. ella ha de netejar يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. ella ha يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. em danar de يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن فورا إلى المدرسة. em danar de يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. أمدنى دسجيدة المتجة. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فوراً إلى الطبيب. أود أسperar الأوتوبوس. يجب أن تنتظر الباس. يجب أن تنتظر الباس. أود أسperar الترن. يجب ان تنتظروا القطار يجب ان تنتظروا يجب ان تنتظروا يجب ان تنتظروا التاكسي